اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلينا ومن الماء البارد عند العطش يا ذا الجلال والإكرام اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفّسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر الإسلام وأهله في كل مكان يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك وأسبغ عليه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين اللهم وفقه ونائبيه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم وفق لا تومور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثلاء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر